موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد ذكرنا في آخر في الحلقة الماضية أن الطاعة في سورة في الأحزاب أن مسألة الطاعة والتسليم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو ابتلاء سواء فيما يخص الأموال أو ما يخص الحقوق الخاصة به أو ما يخص أن أوصى بوصايا يجب التسليم بهذا في نعم ربما نعيد الآيات ثم نعود إلى صورة النساء الآيات التي توقفنا عندها يعني أو قرأناها سريعا من آخر صورة الأحزاب يحتاج, يحتاج إلى إعادة إن الله لعن الكافرين الكفر كما قلت قد يكون بالمعنى طبعا من خلال السياق ان الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين وقد يكونوا صحابه وقد يكونوا كبار وقد يكونوا منافقين وناس في قلوبهم مرضاً كلها كل هذه الفئات هي هي مسلمة كل هذه الفئات التي سبقت قول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين هي فئات مسلمة داخل, داخل دائرة المسلمين أو بتعبيرنا المذهبي كلمة الصحابة طبعا كلمة الصحابة كذا هو تعبير مذهبي أكثر منه نص قرآني النص القراني كما قلنا مثلما أرفض كلمة التفسير أرفض كلمة الصحابه صحابة هي في القرآن المهاجرين الأنصار الذين آمنوا الذين اتبعوا بإحسان الصادقين المفلحين هناك القاب ليس هناك كلمة صحابة نعم كلمة صحبة في اللغه هي واسعة تطلق على الموافق والمخالف مع كما قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن قريش وما صاحبكم بمجنون فهو صاحبهم إذا فهم أصحاب لكن ليس بالمعنى يعني لا تعصم كلمة صاحبه لا تعصم من الزلل لا تعصم من المخالفة يا يقول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هم أصحابه سمهم أصحاب قول الله عز وجل يتقال قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي إذن هناك صاحب مؤمن وكافر متصاحبان إذن الألفاظ احيانا ينفخها المتمذهبون أو تنفخها كتب الروايات والأحاديث بينما في القرآن الكريم يعيدك لكن نحن لا نرضى اصلا لا نرضى أن نعود لألفاظ القرآن نرى أننا قد اخترعنا ألفاظ أكمل وأشمل وأفضل ألفاظ القرآن مسكينه ضعيفه ما تحقق هذه العلمية الكبيرة التي في كتاب فلان أو فلان هذا, هذا خطير يعني هذه النظرة المتعالية على كتاب الله هي من أنواع الكفر وهي خطيرة هي خطيرة وهي بل هي نوع من من الكفر ومنشر كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فالذي يتعصب لتيار أو كذا حتى إذا قيل له آية يقول لا بس قال فلان قال فلان هذا ما معنى معناه إنه نعم وإن قلت لي هذه الآية بس ترى أنا عندي أحسن بكثير مما تأتي به هذه هذا كفر خفي شرك خفي ما ينتبه له الحمقى يجب أن ينتبه إلى هذا الأمر ويجب أن ينصح فلذلك في القرآن مركز على هذا يقول يا أيها إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرة خالدين فيها أبدا هذا الكفر هل يشمل هل يشمل بعض المسلمين أو هو خاص بالكافرين الأصليين عبرة الأصنام في في اجتهادي وتصور أنه يشمل الاثنين لأن الله بين في صورة في صورة أخرى في سورة النساء عندما قال يصف إن الذين يكفرون بالله ورسله كذا إذا يقول ويؤمنون بعض ويكفرون بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق هذا تعريف الله أيضا يعني يجب أيضا حتى تعريف الكفر وتعريف الشرك وتعريف كذا يجب أن نتخلى عن التعريفات المدرسية المدرسية أو المذهبية المدرسية المتوارثة الإعلامية الشعبية يجب أن نعود للمعنى القرآني إذا كنا نعتبر أن القرآن مصدرنا وأنه رقم واحد وأن مرجعنا كتاب الله هذه النظريات الله لا يأبه بها مدام أنك لا تعي ما تقول وما مدام أنك تكذب على نفسك ما تعرف عد إلى كتاب الله وحتى لو أخطأت في كثير لكنك أخل صنيع وسيعلمك الله على يتحال نواصل في في هذه يقول الله عز وجل نعم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول إذا ليس هناك طاعة لم يقولوا ليتنا آمنا بالله والرسول لأنهم يؤمنون ربما بس ليس هناك طاعة فالآية تشير أن الله لعن الكافرين بعد بعد ال في السياق في السياق يشير أنه يدخل فيها مسلمين ثم يقول وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبارا لنا فأضلون السبيلة السادة والكبراء أنا كما شرحت في بداية في بداية الحلقات في صورة البقرة ذكرنا أن لهم شياطين وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم الشياطين ليس بالضرورة شياطين جن لا شياطين أنس شياطين الإنس والجني يوحي بعضهم إلى بعض إن زخرف القول غرورة فهم يعتذرون يقولون نحن أطعنا السادة والكبراء الذين هم أعلم منا وهم أفهم منا بالنصوص وهم أفهم منا هكذا يعني تأتي دائما هذه الاعتذارات حتى لو كان النص واضحا يقولون ولكن كيف فهمه فلان وفلان لازم أن نفهم بفهمه طيب هذه اسمع ماذا يقول الله وقال ربنا إن أطعنا هل نفعهم هذا العذر إن أطعنا سادتنا وكبراءنا ليس بالضرورة هنا سادتنا وكبراءنا أنه سادة القبائل الناحية المذهبية حاولت أن تحصر السادة والكبراء يعني في زعماء القبائل القريش وزعماء قبائل المنافقين قد تكون أنتم زعماء أيضا أيها المتعصبون من أي مذهب كان قد تكونوا زعماء تمنعون عن كتاب الله وتزعمون أن فهم المحققين والعلماء الأبرار يعني وهم وهو علماءكم الأبرار قد يكونوا تابعين مساكين نفس الشيء غلبت عليهم الرواية وتركوا الكتاب نفس نفس القصة الظلال قديمة من أيام النبي موجود الخط مستقيم والنبي موجود ليست حججنا أبلغ, أبلغ من حججه ومع ذلك وجد من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا هذه المخادعة انطلت على أناس بعد بعدهم احسن الظن وجعلهم أئمة. تمام جعلوا وأخذوا منهم وهجروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وهجروا كل المعاني التي يفاخر يفا بها الأمم حقوق الإنسان العدالة الحرية التسامح المعرفة هذه مهجورة يعني هناك كثافة عند المسلمين من الكذب والغش والحماقة تفوق الأمم من أين أتت من هذا الخدعة استجابوا للخدعة التي ذكرها الله في أول كتابه يعني حتى ذكرها مبكرا وهو يعلم أن البقرة س... صورة البقرة ستكون أول صورة في ترتيب المصحف بعد صورة الفاتحة يعني كشف هذه الفئة ولكننا ماذا فعلنا؟ خدعنا يعني استسلمنا الخدعة يعني ظننا أنهم خدعوا زمان فقط خدعوا أناس ولم نعرف أن الله لا لن يفصل في فئة فقط يشغلنا بذم فئة انتهت أحداثها في سنتين لابد أن يكون لها امتداد تاريخي وامتداد فكري عبر الزمان جماعات الضغط ليس بالضرورة أن أن يتأثر بها أناس مثلهم قد يتأثر بها صالحون قد يتوهمون كما استعرضنا آية الرأي العام مع النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا فإذا هذا حصل مع النبي كيف الرأي العام لا يؤثر لولا أن الله ثبته ولولا أن ثبتناك لقد كد تتركنوا إليهم شيئا قليلا إذن كيف, كيف جماعة الضغط لا تؤثر على من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صالحا وإن كان فاضلا قد يتأثر ويشرع بعض الأمور أو يتصرف يسن بعض السنان تصبح فيما بعد دينا رديفا دينا بشريا يقف تحت الدين الإلهي والدين الإلهي منه براء لأن, لأن الله لا يقبل الشرك لا يقبل الشرك لا يقبل من أحدا يعينه لم ينزل لنا ناقصا حتى يستعين بنا على اتمامه، ولم يقصر الرسول في تبليغ أمر حتى ندعي بأننا نكمل لا لا لا يحتاج أن نعود إلى الكتاب الذي أخبر الله أنه ما فرط فيه من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وأخبر أنه اختلاف فيه هذه المسلمون يرون أن في اختلاف يجب أن يرفع الاختلاف الاختلاف في عقولهم ونفوسهم لا فيهم المسلمون أقصد المتنازعون فلذلك كأن الكتاب يحتاج إلى تدبر طويل وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه أيضا يعيد على يا أيها الذين آمنوا على قضية الأذى وأورد الكفر هنا قد يكون الكفر كما قلت بالمعنى أنه يدخل في المسلمين الدوائر التي شرحناها قبل حلقتين تقريبا ثم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شوف يصلح لكم أعمالكم هنا هل صلحت لنا أعمالنا, أعمالنا نحن المسلمين؟ هل عندنا نظام قيمي نظام حقوقي نظام أخلاقي نظام مالي نظام سياسي نظام اقتصادي أنظمتنا لم يصلح الله لنا أعمالنا لم نطع الله ولا رسوله من قديم نحن ورثنا سنن المقصود يعني سنن يعني طرائق وتشريعات وما أشبه ذلك بعيد عن كتاب الله وبالغصب قلنا هي تتفق وبالغصب قلنا هي أولى هي أولى بالاتباع وكأنها الخلاصة وكأن كتاب الله يعني فقط للبركة يُقرأ البركة على أي حال يعني آآ آآ الآن سنعود إلى طبعا أنا استثنائيا خرجت من بعد صورة الأنفال أو من العمران دخلنا إلى الأنفال من, من بعد البقرة دخلنا الأنفال وبعض الصور ما قبل أحزاب نعود للترتيب الأساسي بعد الحلقة يعني نعود من بعد صورة البقرة و وقال عمران لننظر إن شاء الله لعله صورة العمران أول النساء آسف نعود صورة النساء بعد الفاصل والسلام عليكم ورحمة الله. موقع الشيخ حسن غرحن المالكي تبليو المالكي تدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ذكرنا قبل قبل الفاصل بأننا استعرضنا حاولنا أن نستعرض السيرة من القرآن الكريم بالتر... بال بالترتيب المصحفي الفاتحة البقرة العمران النساء وهكذا، إلا أننا عندما وصلنا إلى سوره البقرة رأينا أن من الأفضل أن ندخل بعدها صورة الأنفال لأنها في بدر والبقرة في أحداث ما قبل بدر ثم آل عمران أحداث أحد ثم ما قبل الأحزاب بعض مثل المنافقين صورة المنافقين لأنها خاصة بالمريسيع وهي قبل قبل الخندق تقع على الراجح وأدخلنا كذلك بعض صورة المنافقين لأن نعم وبعض الصور الصف وما أشبه ذلك ثم رأينا أن نعود على الترتيب الذي وعدنا به سابقا وهي أن نأتي من أول يعني نعيد من حيث انتهينا وصلنا إلى صورة العمران والان ندخل في النساء صورة النساء طبعا هي مدنية كل الآن الصور مدنية بما أننا تحدثنا هذه هذه الصوره مدنية كل الصور التي استعرضناها هي صور مدنية والصور المدنية فيها فيها عتاب أكثر وفيها فرز أكثر للجماعات المحيطة بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصادقين والمترددين والمنافقين والأعراب يعني هناك يعني تفصيل أكثر من الصور المكية الصور المكية يعني غالبا تركز على الإمام بالله ودعوه المشركين وترك عبادة الأصنام وما أشبه ذلك والأخلاق ويظن الأمور العامة لكن ليس هناك كلام اجتماعي كثيرا بحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي يعني كان شبه محاصر يعني يذهب إلى المسجد يصلي ويرجع إلى, إلى الصفة بيته كان في الصفة مكان الصفة حاليا وبيت بيتها الآخر بيت خليجة في بني أسد ما بعد الصفة ناحية البيت وشعب أبي طالب هو ما بين الصفة والمروة جهة الشرق فكانت هذه المواطن مع صعوده إلى غار حراء وإلى التعبد وما أشبه ذلك ليس هناك فئات نزاع فئات يعني كثيرا وإن كان هناك في العهد المكي وناس في قلوبهم مرض وناس منافقون في آخر عهد المكي كما في سوره العنكبوت وهناك مشركون خلصوا وهناك مؤمنون خلصوا هناك مهاجرون الحبشة فلم تكن لما في المدينة في الأحداث الفرز أكثر والغريب اننا كلما تأخرت الصور كلما وجدنا التشنيع على المخالفين كأن الطاعة كانت خالصة ثم تناقصت وليس العكس وهذا في السيرة النبوية غريب بمعنى أن المفترض بالمؤمن أنه كلما جالس النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يزداد إيمانه وتعله بعض المؤمنين فعله يعني قسم من الصحابة ومن المؤمنين ومن أهل البيت ومن المستضعفين نعم كان كلما بقي مع النبي يعني تعلق به أكثر وتعلم من الدين أكثر إلا أن هناك فئات أخرى أصبحت أثرت فيها القيادات التي قلنا أنها بنية القيادات والزعامات التي بدأت تخطط بين كفار قريش و يهود المدينة ومنافقيها وبعض المهاجرين ممن مالوا إليهم فبدأوا يفسدون في الأرض واستطاعوا أن يضموا إليهم فئات كثيرة حتى أن آخر الصور نزولا كادت أن تبقي أحدا أو من آخر الصور نزولا وهي صورة براءة سميت الفاضحة وكادت أن لا تبقي أحدا مما يدل على أن الطاعة تناقصت وليس العكس ورأينا في حالة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في التاريخ وبعد وفاته أن هناك ما يشبه العصيان المدني في جيش اسامه وما يشبه ذلك وهذا موضوع يعني موضوع آخر رواي يحتاج إلى تحقيق وانما هدفنا هنا أن نعيد الثقة بقراءة القرآن الكريم والا نعتمد على يعني على الروايات والسير والمغازك نعم هي تفيد هي تضيء بلا شك ولها خطوط عريضة عامة أجادت فيها. ولكن ما تستطيع أن تفي بتسجيل القرآن للحدث لأن القرآن لا يسجل الحدث فقط يسجل الحدث ونفسيات المصاحبة والعقول المصاحبة والتفكير والقلوب والارتباطات والتعقيدات كلها مسجلة كل تاريخ متكامل من جميع النواحي على أي حال في صورة النساء وهي مدنية لكن وقت نزولها يعني هناك آيات توحي بأنها نزلت بعد بدر وهناك آيات توحي بأنها نزلت متأخرة لأن في بعض الأحكام ولكن المقصود أنها مدنية في هذا الحدود يعني في حدود في حدود الأحزاب قبل الأحزاب بعدها بقليل وهكذا والترتيب ترتيب اللي وضعه يعني الموضوع يحتاج يعني هناك اختلافات في في العلماء في ترتيب في الترتيب يحتاج إلى بحث هنا قبل أن وهو يركز أيضا على الطاعة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كلما تأخرت كلما تأخرت الصور المدينية فيها أمر بالطاعة أكثر من الصور المكية كأن الجماعات المتخذة لها الزعماء حتى على مستوى الأحكام الصغرى ليس بالضرورة في أشياء كبرى كأنها كثرات فلذلك يركز الله عز وجل ومن يطوع الله ورسوله ومن يعص مثلا تلك حدود الله حتى في الحدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفو وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فواصل في هذا ثم ذكر نقطة عن التوبة البعض قد يقول يعني قد يعتذر عن فلان افترض واحد حارب النبي طيلة الحروب طيلة حاربه في بدر وأحد والخندق ثم استسلم و... وأسلم يوم الفتح مع الطلقاء ثم يعني واصل بعد ذلك الدعوة إلى النار والبغي وقال كلمة في اخر عمره قال كلمة خدع بها الناس فيقولون خلاص تاب يعني يأتون يقول لنا التوبة قبل الغرغره التوبة قبل طلوع الشخص مغربها يكفي أن تتوب قبل كذا القرآن يخبر بعد هذه المعاصي بعد هذه المعاصي لأناس أفضل من ذلك الشخص ما هي التوبة ما هي التوبة التي يقبلها الله هذا ضروري أيضا لأن لها لها دخل في تاريخنا هذا يقول الله عزوجل إنما التوبة على الله التو إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما والله وضع شرطين للتوبة يعمل السوء بجهالة ويتوب من قريب هذا يجب هذا الله أوجب على نفسه إنما التوبة على الله ال الواجب على الله التي أوجبها الله على نفسه ربما هناك توبة يتفضل الله بها هذا موضوع ثاني بس هذه التوبات أوجبها الله على نفسه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة هذا رقم الشرط الأول ثم يتبون من قريب هذا يخالف الشروط الرخوة الموجودة في الروايات والأحاديث الأحاديث أتت إليها أحا... الأرجاء الارجاء انتشر وأنه بسهوله تقول توبت في آخر يعني مثل توبة فرعون عندهم توبة فرعون أنا أظن لو, لو, لم لو لم يذكر الله أنه لن يقبلها لقبلوها فلذلك يقول الله عز وجل نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أيضا قد يموت شخص وهو يكفر ببعض الكتاب أو يكفر جملة وقد يؤمن, قد يؤمن الكافر ببعض الكتاب طبعا هذا, هذا النص حتى يدل على أن الكفر المقصود به الكفر النسبي لأن كيف يتوب على الكافر؟ الكافر إذا ما كان يؤمن بعد فلا يرجع. لا هنا هناك في ظلال، في ظلال من دلالة على أي حال. هنا يقول ليست التوبة الذين يعملون السؤال جهالة حتى إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن. ونحن في تصوراتنا عن أن فلان تابع عند الموت وفلان تابع عند الموت حتى لو حارب النبي بطوال الحروب النبوية وقال كلمة في آخر عمره. هذا ونأخذ منه الشرع بعد ذلك احاديثه ومروياته وفقها هذا يحتاج إلى إعادة معرفة المعايير والشروط التي وضعها الله للتوبة وألا نأخذها من من ذلك التائب الكاذب الذي لا يقبل الله توبته فلذلك بعد ذلك طبعا ننطلق هذه بس كانت فائدة في الطريق لأنه قد يعتبر بأعذار لا تكون حقيقية طبعا في المال وما يخص المال هناك آيات أو أيضاً في أحكام في السير، لكني أريد أن أتجاوزها إلى, إلى أحداث أكثر أكثر دلالة في السيرة أكثر, أكثر وضوحا لأن الموضوع كبير جدا الله عز وجل يقول في مسألة الأموال وغيرها إن الذين في آية 37 من سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكاثرين عذابا مهينا هؤلاء مسلمين وإن كان ختمها بالكاثرين قلنا بالمعنى الدوائر تذكرون بمعنى الكفر النسبي يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله كأنه إذا أتاهم من يطلب الصدقات أو, أو سواء من النبي النبي كان يبعث مصدقين يعني يجلبون الصديقات كأنهم يكتمون يقول لا ما عندنا من المواشي إلا هذه وما عندنا إلا هذه فهذا حدث نبوي أيضا يعني حدث في عهد النبي هذا حدث في عهد السيرة لم تذكر لنا السيرة اللي قصة تعلبة بن حاطب بينما الحالات يظهر أنها أوسع لأن هناك مجموعة الذين يبخلون ويأمرون الناس يعني لا يبخل فقط يأمر الناس بالبخل أيضا يعني هذا هذه حالة من الحالات الموجودة التي يجب أن نعرفها ولم تسجلها السيرة حالة أخرى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن, ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدونه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هذه ما يخص الأموال حالات من حالات من سوء الخلق من البخل من الأمر بالكتمان من الأمر بالبخل أيضا ذكرنا في آيات أنهم ينهون عن إعطاء الذين حول النبي ولا تنفقوا على عند رسول الله حتى ينفضوا في سوره المنافقين أظن الذين يقولون نعم فلذلك هذه الحالات الله يتوعد عليها بالعذاب ومن هم المطبقون هم من الفئات المؤمنة الكافر الأصلي ما يعاتب لماذا لا تنفق ولماذا تبخل ولماذا لا تزكي مالك هذا موضوع آخر على أي حال هنا يقول وماذا عليهم طبعا هن... هذه الفئة بعد, الف... بعد في الحلقة القادمة إن شاء الله نفصل في هذه الفئات والسلام عليكم ورحمة الله موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tad.com